الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ثم بعد فانه توريد الى تسجيل حديث يتعلق ببعض الذين تعلقوا بالمدعو هلال او انور عوض الذي تكلم فيها بالفضل بكلام ساكت وقد زعموا أنهم تابوا إلى الله توبة عامة سأقول لا يوضع هذا الكلام إلا بالتوبة الخاصة من هذا العمل الخاصة وذلك بذكر أنهم تابوا من التعلق بهذا المدعو هلال واتبين لهم كلام أهل العلم فيه وأنه مستجها ضال وقد تكلمت فيه مع العلم وذكرت ما فيه من ضلال وبدع فأليهم أن يذكروا ذلك بالتفصيل وأنهم قتابوا من التعلق والاستمرار معه بعد أن تبين لهم ضلاله وهكذا يكونوا وكلامهم وكلامهم صادقة باذن الله تعالى قال هو اقر به على رضا ابن عبد الله المدني نعم تاريخ بارك الله فيك يا شيخ كان هذا بتاريخ 25 من شهر شعبان لعام 1434 للهجره النبويه نعم بارك الله وطيك وجزاك الله عنا كل خير يا شايف الله عليه والسلام عليكم